ويرى المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالده وما ولده لقد خلقنا الإنسان في كبده.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 أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين شفروا بآيات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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجنى وما خلق الذكر والأنف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 علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأدر سُلَّارا لظَالَ يَصْلَحَ إِلَّا الأشْقَى الذي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ إلا بثغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر